116. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعون 117. وإذا قيل لهم آمنوا كما وَإِذَا خَلُوا إلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعْكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَاءَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ فَمَا رَبِحَ جارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقدناه فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله فِي وتركهم في ظلمات لا يبصرون صمّ بكم عميا ثُم لا يرجعون او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون صابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين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 وإنكم في ريب مما نزلنا على عبدينا فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله ودعوش وداكم فعلوا ولن تفعلوا فاتقنوا رَلَّتِ وقودها الناس والحجارة عِدَّة لِالكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا لِثَمَرَةِ من الرِّزْقَ الذي رزقنا من قبل وأتوب به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة مثلا ما بعوضة ثم فوقها فعند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 أحد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله ويقطعون ما أمر الله به أيوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون باللّه أن أمواتا فأحيكم 119. ثم يحييكم ثم إليه ترجعون 110. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى, ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم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 قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا لي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 انته واب الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فان يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فمن تابعه هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا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 وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إلَّا عَلَى الْخَاسِعِينَ الَّذِينَ ظَنُونَ أَنَّهُمْ لَا قُرَبٌ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي التي التي أنعمت عليكم وأني على العالمين والتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذن جئناكم من ألف رع نسونكم سوء العذاب يسومونكم سن العذاب يذبحون ابناءكم يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم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 بعد ذلك لعلكم تشكون وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم بالاتخاذكم العجل فتوبوا فتوبوا إلى بادكم فقتلو أنفسكم ذلك خير لكم ذلك خير لكم عند بادكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذا قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره فأخذتكم الصاعقة وأنتم تؤمرون أثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وضللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى فلوم الطيبة ما رزقناكم وما ظلمنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قد دخلوا فأكلوا منها حيث شئ ثم رغدا ودخلوا الباب سُد جذا وقولوا حِقَّةٌ أَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا, فأنزلنا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ ذِئْتَ اسْقَى قَوْمَهُ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا وَادْعُ لِمَكُلِّ أُنَاسٍ مَّشْرَبًا هَلْ تُشْرِكُونَ مِن رَّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَأْثُمُونَ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نصبر عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ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 فضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ نَبِيًّا بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا صارا الصابين من لا من بله واليوم الآخر وعمل صالحة وعمل صالحة فلهما جر معذ ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة وذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 دعنا ربك يبين لنا ماهي. قال إنه يقول إنها بقرة لفارغ ولا بكر عوان بين ذلك. فافعلوا ما تموون. قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. فاقع اللونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إن لا ذنول تثير الأرض, تثير الأرض على تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرجنا كنتم تكتمون فَقُلْ نَظْرِبُهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحِلُّ اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوَبُكُمْ من بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَكَ الْحِجَارَةُ فَهِيَكَ الْحِجَارَةُ أَوْ أَشَدْزُ قَسْوَةً وَإِن 129. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشطق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبق من خشية الله وما الله بغافل تعملون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 ثونهم بما فتح الله بما فتح الله عليكم ليحاججكم به عند ربكم أ فلا تعقلون لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا كتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عهد الله ليشتروا به ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لا تمس النار إلا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 وَذِلِّكُمْ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلْنَاسِ حُسْنَهُ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذَا أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء إذا قتلون أنفسكم، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم، تظاهرون. عليهم والعدوان وإيَّتُكم أسرار تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أَفَتُؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي إلا خزي في الحياة الدنيا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 أكبرتم ففريقا كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غulf بل عرهم الله بكفرهم فقليلا لا يؤمنون ولم جاءهم كتاب قال لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلمَ جاء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 ود جاءكم سب البينة ثم أتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة, خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا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 صدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم وراء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 سها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماءات والأرض وما لكم من دون الله مولى ولا نصير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 111. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير 112. وقالوا إِلَّا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك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 إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم 125. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم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 سَنَّاك بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ بعد الذي اللَّهِ هو الهدى ولئن اتبعت بَعْدَ الَّذِي جَاءَ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 وَإِذِ بِالْجَلَاءِ بِرَاهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَهُمْ قَالَ إِنِّي جَاعَلُكَ لِلنَّاسِ مَا مَا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَاتِ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلْنَّاسِ وَأَمْلَاء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 كأنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم ومن يرضى عن ملة إبراهيم لا من سفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في لَمِنَ من الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفاكم إن الله صفا لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا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 وَقَالُوا كُنُوا هُودًا أَوْ نَصَارَةً أَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِنْ اللَّتِّ إِبْرَاهِيمَ حَلِيفُ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلُوا أَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إلَى إِبْرَاهِيمَ إلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ, وإسحاق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 سيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا مالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسهاق ويعقوب والأسباط والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أمن الله ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل إنما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عن ما كانوا يعملون.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 الرسول عليكم شهدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنا علم من يتبع الرسول من من يقلب من من على عقبه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم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 فَلَنْوَلِيَنَكَ قِبِيلَةً تَرْضَى هَا فَوَلِي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوَجُوهَكُمْ شَطْرَ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَنَّا يَعْمَلُ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 وحيثما كنتم فوالوجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشونهم وخشوني ولأتم منعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلوا عليكم آياتنا يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فذكروني أذكركم وشكروني ولا تكفرون يا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 شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأمفس والثمرات وبشر الصابنين الذين إذا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 الله شاكر عليم إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البيانات والهداة من بعد ما بينا من بعد ما بينا وللناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله أولئك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 129. فِيهَا فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا انقسام السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع بما ينفع الناس ما انزل الله من السماء من الماء فاحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من تصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من 119. والذين آمنوا أشد حبا لله 110. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا 111. وأن الله شديد العذاب إذ تبرع الذين بهم وَقَالَ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرمت فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم كما تبرأوا مننا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وماهُم رضي حلال طيبة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدون مبين إنما يعمرك بالسوء والفحشة وأن تقول. متبع ما أنزل الله قالوا بل متبع ما ألفنا عليه آبائنا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إلَّا دُعَاءً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 والعذاب بالمغفره فما اسمرهم على النار ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق وان الذين اختلفوا في الكتاب في شقاق بعيد ليس البرعات والود هم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والنبيين وأت المال على حبه ذوي قربة واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسالين والسالين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباسا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 بَدَّ لَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إثْمُهُ فَإِنَّمَا إثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ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 لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختان أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهم وبتقو ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط الأسود مِنَ الفجر ثم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 ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام تاكلوا فريقا من اموال الناس بتاكلوا فريقا من اموال الناس باثم وانتم تعلمون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 الله غفور رحيم وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليه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 وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا روسكم حتى يبلغ الهدي محلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك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 فَمَنْلَمِيَ لم يجد فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةٍ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تَلَكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لم يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرًا الْمَسِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُ اللَّهَ وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 من حيث افاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم فاذا قضيت مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباكم او اشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا وماله وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربناتنا في الدنيا حسنة ربناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولائك لهم نصيب 121. والله سريع الحساب 122. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه 124. ومن تأخر, ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى 125. واتقوا الله وعلموا أن كم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصال وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل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 شيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا, فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل يوم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 فبعث الله النبين، فبعث الله النبين وبشرين وموذنين وأنزل معهم الكتاب. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ليحكم بين الناس في ما اختلافوا فيه وما اختلاف فيه إلا الذين عوتهم بعد ما جاءت مُلَبَّينات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 ثم من خير فلوالدين والأقربين واليتامى واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلون من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى 111. وتكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون 112. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير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 دينه فيموت وهو كافر فأولئك فأولئك حبضت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا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 وشركوا ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمعفاة بإذنه ويبيّن آياته للناس لعلهم يتذكرون.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 124 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم 125 وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم 126 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ ولا يحل لهن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 فإن خفتم أن لا حدود الله فلا دناح عليهما فلا دناح عليهما في ما به تلك حدود الله فلا تعتدواها ومن يتعد حدود الله فأولئه فأولئه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 ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا 125. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب, من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أنكم بكل شيء عليم، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلنهن، فلا تعذلنهن أيك إحنا أزواجهن إذا تراضوا إذا تراضوا بينه بالمعروف ذلك يعرض به من كان من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 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجين يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ مَا عَرَضُوا بِهِ مِنْ خِطُوبَةٍ مِنْ مِنْ خِطُوبَةٍ مِنْ سَأَلْهُمْ أَوْ أَكْنَاتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُنَهُنَّ وَلَكِنْ لَا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 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المغتر قدره متاعا بالمعروف متاع بالمعروف حقا على المحسنين وإيقلكتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرطتم لهن فريضة وقد فرطتم لهن فريضة فنصف ما فرطتم إلا أن يعفون.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 116. وللمطلقات متاع بالمعروف حطا على المتقين 117. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون 118. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله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 ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه وزاده بسطه في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وَقَالَ لَهُ النَّبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُّ نُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ صلى طالوت بالجنود قال إن الله مبتليك بنهر إن الله مبتليك بنهر فمن شرب منهم فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من غتر فغرفته بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَا طَاقَةَ لَنَالَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَّهُمْ لَا قُلْلَاهِ كم, كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ والله مع الصابرين ولما برزول جالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وثبت اقدامنا نصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داوود جالوت واتاه الله الملك واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضه ببعض لفسدت الارض ولكن الله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 وأتينا عيسى بن مرية البينات وأيده به روح القدس ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعد من بعد ما جاءتهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم, فمنهم من آمن ومنهم من تفر ولو شاء اللهم قتتنو ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا افقوا مما رزقناكم مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه لا بيع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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ النور يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ سبح الله ذي الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احي واميت قال ابراهيم فان الله هات الشمس من المشرق فات بها من المغرب فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قريته وهي خاوية على عروشها قال أن يحي قال أن يحي هذه اللهو بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعث قال كم لبث قال لبث يوما أو بعد يوم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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهم جزء ثم ادعهن يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما فقوا منه ولا أذل ثم لا يتبعون ما فقوا منه ولا أذل لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول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 ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه فأصابه وابل فتركه صلداء لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين.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 له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية وله ذرية ضعفاء فأصابها عصار فأصابها عصار فينا روح احترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون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 وَمَن يُؤْتَى الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ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 وما توفقون من خير فلأنفسكم وما توفقون إلا بتغاض وجه الله وما توفقون من خير وَالْفَائِدَةِ لَكُمْ وَأَتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَى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 وَلَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً, سرا وعلانية فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحر مرّبآ فمن جاءه موعد من ربه فاتها فله ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله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 وَأَسْتَشْهِدُ شَهِيدَيْنِ مِن الرِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَةٌ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أن ظَلَّ إِحْدَاهُمَا أَن تَظَلَّ إِحْدَاهُمَا فَتَذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ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 وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم 111. على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة 112. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربا 113. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم